قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة هنا في الأرض فلا تاسع على القوم الفاسقين وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ لَنَقُولَنَّ لَكَ فِي الْأَرْضِ مَا شِئْتَ وَلَعَلَّكَ مِنَ التَّوَّابِينَ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 والظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الفاسدين فبعث الله ربي بحث في الارض ليدره كيف يوالي سوءه اخيه قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْوَرَبِ فَأُوَادِي سَمْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّابِمِينَ